أرسل من رسمت سيد سيد الشيطان عن مالك عن ناس عن عمر عن مقاتل أن اليهود جاءوا لنتبج أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه آلي وسلم فذكروا له أن رجلا منهم ومرأة زنايا أن رجلا منهم ومرأة زنايا وقال لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون التوراة في شأن الرجل ما تجدون في, في شأن الرجل فقالوا نفضحهم ويجلدون نفضحهم أيضا ويجلدون قال عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أعلم اليهود في التوراة قال عبد الله ابن سلاج جذبته ماذا قال ابن سلاج ماذا قال جذبته إن فيها الرج زينة الرج فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحد يده على آية الرج هل آية الرج زرتك نسورة أم أنها باقية حتى الآن حتى الآن آية الرج وجودة التوراة المحرفة بل في عدة مواضع من التوراة يذكر فيها أن حكم الزاني المحصن هو الرجل حتى الآن بعيدة مواضع من التوراة والإيشة في الموضوع واحد. فالقوم ما أنكره وما كذبوا حكم الله وما غيره وما حرفه من كتاب ربهم فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعد هل تباع المسيح هذا مثال وكثير من الناس يخدعونها انفسهم بصورة. بصورة ما أو بوكرة وخدع نفسه يده يقل نفسه بأي طريقة وضع يده على آية الرجل وقرع ما أخذ لها وما بعدها هذا باب للأبواب فوضع أحدهم يده على آية الوجه فقرأ ما أخذ لها وما بعدها فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك لماذا؟ لأنه عالم بل من كدار علمائهم وانه يعرف ان ايه الرجل ووجوده في التوراة ان لا تنزع ولا تحرق صحيح فقال له ارفع يدك فرفع يده فاذا ايه الرجم موجوده اذا ايه الرجم فامر بهما رسول فامر بهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجمه امر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمه بيقول ابن عمر رايت الرجل ينحني او يحني على المرأة يقيها الحجاب. أريد أن يقيها ايش؟ الحجار هذه الرواية الرواية مجملة هناك هيدة روايات اخرى ايضا مجملة بعض رواية الصحير مفصلة مفصلة توضح المسألة بصورة اكبر من تلك الروايات ما اخرجها من احمد في مصنبي وابل داود اسنمي وابل في تفسيري وذكروا ابن حرم الفس المجلب 12 صفحة 167 عن أبي هريرة عن من؟ أقول لك أنت عن من؟ عن ابن عمر هذه القصة أولت عن أربعة من الصحابة أربعة من الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة عن قرائد معاجب عن جابر معبدالله عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود بإمرأته فقال بعضهم معاجب ويمهم زل رجل من اليهود بمرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي أو شيء إيش إلى هذا النبي فيعلكون أنه نبي هذا النبي فإن بل انظر فإنه بعث بالتكفير النبي أعرف أن كان رحمة حتى الذين لم يؤمنوا به رسالة مع من ذلك بكثير أنه استعزوا صاروا أعزة بعدما بعثي عليه السلام لقصة بني كريضة وبني المضير العزيزة والذللة. يقول اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتفسيح. فإن أفتانا بكتيا دون الرجم قبنا. أنتم تسمعوا هذا؟ صح. ولا أنتم تروه؟ صح. الموفق كلامه كلامنا على العين ورخص. المخالف كلامه كلامنا. فإن أستعنا بفتياء دون الرجم قبلناها ليس فقط قبلناها واحتججنا بها عند الله انظر المكر انظر الصداع انظر الصداع تماما الذي يريد أن يؤثمر على الرؤية مثلا ويحتاج بها عند الله هذ جنب يقول الذي يريد أن يؤثمر على قوى الجنب ويحتاج بها عند الله هذ جنب طير اوالذي يريد ان يجعل اجتهاتي امور الابقاط ويحتاج بها عند الله هذا جنب تصور التلبس والتلبس نجارة مستمرة، ولكنها كلها ترجع الى صورة واحدة، ترجع الى أصل واحد، لا تختلف، لا في القديم ولا في الحديث. يقول: واحتججنا بها عند الله، وقلنا فتيانبي من أمتي. بس هلايني نفكر عن كذا؟ النبي يأفنن، خلاص العالم كلاني أفنن، انتهت القضية. هلا فرقه تعالى وطلع سالم، كما أقول، لا ستعوالم. متاع القضية إيش, إيش إيش إحنا نريد نريد فوتيه آه سجلنا جالسين لغات متاعتين فوتيه بلا يوم متاعنا لا رمسي فلان ما افتاش او أفتى بخلاف ما الذي انت قلت وخلاص أنا سجّت فاتوت فلان وتركنا كتاب الله وسنة ربي عيسى ما يحترم عقلنا الانسان يحترم عقله ليش لهذه الدرجة سبحان الله ابو بكر وعمر أنا أتابعهم بهذه الصورة اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر ابن عباس يقول هذا كلام يوشك ان تتدع عليكم حجارة من السماء ابن عباس ولماذ للصحابة سبحان الله ان اشتانه خلاص ما اقتناش انتماعه خلاص مع معذورين لماذا لانه ما اشتانه سبحان الله اي عقول هذه امور خطائيات واضحات عليها كتاب الله وسنة نبيه واجماع الامة تعطل وتعب سبحان الله انظر لصفة ثانية اليهود فان اشتانه بفتية دون الرجل قبلناه وإحنا جايزنا ديها عند الله نجعلنا نجل هذا النبي حجة بيننا وبين الله عز وجل نجل هذا فلان حجة بيننا وبين الله عز وجل ولا تنفع يا من لكن وقتها لا ينفع الندم وقتها لا ينفع الندم الذين ظلوا في في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم في سن وقتها سندم لكن يا ليت هذه تصبح شعار منتشر يا ليت وقلنا فتى نبي من انبياء قال فأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقال يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا هل تقول في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراتهم هل يأتي لهم يعني هذا بيت العلم عندهم وسمى بيت الدراسة بيت الدراسة تلك الكنيسة النبي على الصلاة بيت ندراسيين فقام على الباب أي النبي عليه السلام فقال انشدكم بالله انشدكم الله سلموا بالله سبحانه بالله. بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدونك التوراة على من زنا إذا أصلتو رجل يقسم عليهم بالله سبحانه أن يصدتوه ماذا تجدون زاني المحصن؟ قال قالوا محمد ويجبه ويجلد. محمد ويجبه ويجلد. قلوب قصيرة، قلوب الحجارة. مهما قرر عليها بالكتاب والسنة وضفائر العلم، يدخل من هنا ويخرج منهم. ولا دور إلا نفسه. قال محمم ويجبه ويجبه. محمد ويجبه ويجلد. والتحميل كما تصرخ من قلب قطعة مجالة الثاني عشر صفحة تساع غشرين هو صب الماء الحار مخلوطا بالرماد على الرجل يأتي بالرماد الاسود وضعوك ماء حار ثم ايه ضعوك الرجل يعني دور التكتير. دور التكتير دور التكتير صب الماء الحار مخلوطا بالرماد على الرجل او هذا التحميل والتشبية يركبونهم الرجل المرأة على حمار ولكن بصورة إيه منكوسة لجعل طاف الرجل في طاف المرأة. قال يحمد ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمد إثنين على حمار وتقابل أقفيتهما قفاه وقفاه ويصاف بهما ويصاف بهما المخزن هذا وضع إيه الطبيعة فتركوا. الرجل واستبدلوا بهذه الصورة للفضيحة والتشهير بينهما عند الناس ويطافوا بهما قال ابو فغيرة وسكت شاب منهم هناك عالم من معلمائهم الصغار ساكت ولا يتكلمه هو ايش ساكت ما تكلم لا اعرض ان ينطق ايش ما اعرض ان ينطق بالبطل اكتفى ان يكون الشيطان افرص ولم يريد ان يضيف الى ذلك يصبح شيطانا متكلما افرص ولا اصدق قال وسكت شاب منه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألقى به رسول الله ألقى به ما معنى ألقى به آه لزمه ثم ألحه من نشده له على وجه التخصيص على وجه التخصيص ألقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة أصحابه بالايه بالقسم وبي الحليب فقال أي هذا الشاب اللهم يا رب إذ نشدني فإن نجد بدأ يتكلم فإن نجد في التوراة الرجل إن نجد في التوراة الرجل رأينا كذب قومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا المسعرة ملم جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سما أول مرتحصت أمر الله ما هو أول شاب بدأ او جعلكم تترخصون في امر الله وتطلقون شرعه وطبعون هذا الشرع المبدل المغير ايش بداية قصة وانظر لان هذا المناط يرد على كثير من المواصلين الذين قالوا ان الذي يحكم بغير ما انزل الله اتباع لهواه او اثارا لزوي طربة فهذا كفر ايش ازور قالوا هكذا وانظر لهذا هذا السبب الذي هو قطعي في تلك السورة التي ذكروها وجعلوها كفرا ازور قال نبيه السلام سماء اول مرتخصس أمر الله. فقال سمع زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا. كان لهم ملك. صحيح؟ قريب وزنا. بفهم السورة. زين بسيطة. كما رأيت الآن. زنا زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا. فأخر عنه الرجم. رجمه أقام عليه حد الله. أقام فيه حكم الله. لا. أنت عالم. كين؟ من الرجم. فأخر عنه الرجم. ثم زنى رجل في إثريه بعد هذه الواقعة من؟ زنى رجل آخر ثم زنى رجل في إثريه من الناس من العوام، واحد مسكين من السوقة من الرعاة زنى فأراد رجمه انظر لما زنى المسكين آه فرصة هاسب حتى نظهر بين الناس أنه مقيم شرع الله عز وجل هذه هي فرصة هذه أصمع يعني ينتظرها فرق الصبح الصبت أما الأمراء والرؤساء والوزراء هذا ما حدث أصلاً أن يتطلب ليه قبل أن تذهب قبل أن تذهب الحملة إلى بيت فلان من الناس يتطفلون كلان موجود؟ آه والله موجود خلاص اليوم مش هنالكي كلان مش موجود خلاص نقوم اليوم بالحملة نعم بعروف أنه المنطرة فلا يذهبون إلا عندما يتأكدون يخلو البيت بيت الظهر من فلان وعلان فيذهبون للمساكين الأبرياء وكان طبعا زنا فيأخذناهم ويقوموا عليهم حظ الله حتى يظهروا بين الناس أنهم يقلمون الكتاب والسنة وأنهم دولة تحكم من قرآن اليهود تماما بتمام أنتم أشبه الأمم ببني أسرائيل قال ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه فقال قومه فقام فحال قومه دونه قوم الضعيف قوم المسكين طائفته هذا ظلم بينه قريبك زنا وتركته وتركت المسكين الحد على هذا المسكين الضال فحاله إيش دونه من أن يقيم عليه الحد وقالوا لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه هذا أمر واضح عادل صحيح ففهموا القضية قالوا نحن لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك بقريبك فترجمه فترجم الاثنين أما ترجم هذا الطرق هذا لا مستحيل حتى تجيء بصاحبك فترجم وفي رواية حتى وفي روايه انهم قالوا ابدا بصاحبه ابدا بصاحبه فماذا فعلوا بقى لجد ان يحل هذا القضيه لانه وقص مطب ما مش عارفين يحطوا له الحكم وفي نفس الوقت ما حللوا الزنا وما بحثوا الزنا ما زال عندهم حتى اليوم كما قلنا محرض طب ايش يتاالو قالوا نكتشف على ايش اه على عقوبة يقضى عليها الجميع يقضى فيها الملك والأمير ويقضى فيها المسكين والغني صحيح؟ قال أبو هريرة فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم كلمة اصطلح هذه ضع عليها تكثر مخطر من هذا مناقل المنطاط فاصطلحوا اتفقوا صواطئوا على إيش على التحنيم والجلد والتشبير وتركوا إيش هل جهدوا الرجم هل أنكروا الرجم هل حذف الرجم الكتاب كتاب <تصفيق> يعرفون أن حكم الله في الزنا هو الرجم بنص تلك الأقل. تلك. الأحديث الوضحي ولكن رأوا المصلحة في أنهم يستدلوا هذا الرجم بالتحميم والتجبير ما هي المصلحة أن حتى نضع عقوبة يقضى على الجميع أما كل مرة هتحدث ناس المشكلة نريد المقيم نقيم الحد على الضعيف فالنطبق الشريف فالضعيف وقومه سهم نعوه حتى نقرد من هذه القضية نضع حكما عاما يقضى عليها الجميع فستطوحوا هذا المناطق ضعوا في راسك وطبق عليه القوانين وضعية الموجودة لاه فطلق، وأخرج مسلم وواية أخرى في من حديث البراء بن عازم، وكذلك هذه الواية أخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه، قال من هو البراء بن عازم؟ قال مر مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا محمما مجدود حال، فدعاهم. أي النبي عليه السلام. فقال: أها تجدون حد الزاني في كتابكم؟ هذا الذي فعلتموه. وحد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. فقالوا نعم. فدعا رج فدعا رجلا من علماءهم. النبي عليه السلام دعا رجلا من ساتن عرف. المسمى إيه؟ عبد الله ابن سوريا الآوا. عبد الله ابن سوريا الآوا. فدعا رجلا من علماءهم. فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. النبي عليه السلام ينشع هذا الرجل الذي أنزل التوراة على موسى وفي رواية أخرى بكراه الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله قال له ينشدك الذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل انظر هذه المنشدة ماذا قال الرجل؟ قال لصاحبه ما نشدت بمثله قط هذا الحبر الأحبار ماذا قال صاحبه قال ما أحد نشدني بقبل بهذه المناشرة فقال أهتذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال لا والله قال إيش لا والله أقر ولا لم يقر؟ اعترف ولا لم يعترف كان مصدق ولا غير مصدق قال لا والله ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد ما بدأ يقول. نجد حد الزاني في كتابنا الرجل نجد حد الزاني في كتابنا إيش؟ الرجل يعني كان أعرف الحكم ولم يعتقد أنه نسخة أو أنه بدلة أو أنه حرف كل هذه الأمور ليست مرجودة ثم بدأ يذكر المناطق ثم بدأ يذكر السبب الذي من أجله أعرضه عن حكم الله الهواء والمصلحة التي تزعمهم في أنها مصلحة ولكنه استمع هذه الأمور مهمة جدا يخبر حتى تستاءن تقيش بها تلك الأمور التي تحدث التي تقال اليوم حول ما نطلط في قوليك على من لم الله قال ولكنه كثر في أشرافنا ما هو الزنب ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريفة تركنا نفسر الأروال لك شبقتها فكنا إذا أخذنا الشريفة تركنا وإذا أخذنا الضعيفة أقمنا عليه حد الظلم والأبوان والتجبب فبقال عند الندوسة وقمنا عليه الحد، فقلنا آه هذه القضية لابد من إيه نجد لها حل، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، لنأتي له ونفترف حل حتى نحل هذه القضية. فما الذي فمن الذي تقعون إلى تغيير حكم الله؟ إيش المصلاح؟ الهوى، المصلاح لا تراوها، صحيح؟ رأوا أن من مصلحتين أن يغيروا هذا الرجم بالتشبيه وبالجلب وبالتحميم أو لهوى إيه ما رأيهم ولكنهم أبدا ما أنطروا حكم الله فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحمين والجلب ماذا؟ اصطلحنا واجتمعنا, اصطلحنا واجتمعنا. منذ القانونة وضعية وما فيها من اصطلاح من هؤلاء الحكام وما فيها من اجتماع عليهم فاجتمعنا على التحمين والجلب فقال النبي صلى الله تعالى عليه و هذه من فضائله عليه السلام المذكرة والصحيح في فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني ماذا اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه اللهم انظر من قبل عظيم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فالدين قد مات ويحتاج من يحييه يحتاج من يحييه قال فأمر بهم فأمر بهم به قال أي البراء فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الوزين يشارعون في الكفر إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أي يقولون البراء فقل أؤتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحمين والجلد فخذوه وين أفتاكم بالرجم فحضروا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكهم الكافرون قال البراء في اليهود سمى لهذة مسألة براء ماذا قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكهم الظالمون قال في اليهود من البراء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكهم الفاسقون قال في الكفار كلها والحديث في مسلم هلا ما معنى قول البراء بن عازل والصحابة الجليل أن هذه الآية الثلاث في الكفار كلها أن الكفر المذكور فيها كفر أصغر سبحانك يا ربي قال في الكفار كلها فلايات أصلا أنزلك في الكفار كلها الثلاثة فأولا نستفيد من قول البراء الذي سيأتي معنا بالتفصيل أن الكفر المذكور فيها كفر أكبر هذه الوحيدة الأمر الثاني الذي نستفده وسنفصل فيه أن الأوصاف الثلاثة تتعلق بموصوف واحد فالكافرون هم الظالمون هم الفاسقون فالظلم المذكور في الآية هو الظلم الأكبر المخرج من الله والفسق المذكور في الآية والفسق الأكبر المخرج من الله في الكفار كلها في صحيح الإمام مسلم وشأتي معنا مزيد بيان لهتين المسلطين بشأن الله إذا المراد من هنا أنهما لمصلحة عقلية رأوها وهي أنهم يريدوا أن يجعلوا حكما عاما يوضع وينفذ على الشريف والوضيع. فجعلوا هذا الحكم بدلا من الرجم التحليم والجلب والتجميل وهي عفرة بسرها الإمام البقاري في صحيحي عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه السلام قال للليهود ما تصنعون بيما وعندها غير غيرين قال مشخي وجوههما ونقزهما قلنا التشخيم لو هو ايش التحديد بس جاءت من الفتح في وجوهه مشخي وجوههما ونقزهما من قال عليه السلام فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقالوا لرجل منهم من من يغضون أعور الذي هو من مائدة سوريا فقال رجل منهم من من يرضون يعني من يرضون منزلتهم وعلمهم عندهم وهذا هو الشاب الذي ذكره في هذا السبط. فقال لو اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه فقال ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح فإذا آية الغلم تظهر وتوضح له. قال يا محمد هو يقول الأوعى يا محمد إن فيها آية الغلم. ماهي في الزنا آية رجب هذا حرام ترى محكم الله إن فيها آية رجب ولكن نتكتموه بيننا أمر على المناطق الجديد حرامتي يا رب أن كلهم للك واحد ولكن إيش نتك ما حد يكلم ما فيش نبض الله سبحانه فرض علينا الجهاد وجعلوا فرض غيب ما شبل وإن حاكم الكافر المتد بالإجماع لابد أن يخرج عليه ما تقول لا لا ولكن إيش نتكتموه ما تقول إنه جب حرام وانه المحرمات التطعية وان الذي يحرم كافر كبره اكبر مخرج من الله ما اسأل علي الاجماع ما قال في احد لا من اولين ولا من اخرين لا ولكن ايش نتكاتمه بيننا الله اخذ الذين المتاق الذي لا بسبب لتبينه للناس ولا تكتبوه فنبذوه وراء ظهوره كما يحدث الان في تلك القوانين الربعية من كتمان احكام الله واحكام رسوله بل فوق ذلك وصلوا إلى درجة فاقة مناطق اليهود التي تستطيعوا بها وإيش؟ أنهم أباحوا المحرمات اليهود حتى الآن ما أباحوا المحرمات لكن فقط غيروا إيش؟ غيروا عقوبة فقط الحب ثابت معرم عندهم الحكم ثابت الزن المحرم والرن محرم. الذي فعلوه فقط عندهم إيش؟ غيروا الحب ثم هؤلاء يوم تغيروا الأحكام واستبدلوها بغيرها وفوق ذلك أباح المحرمات القطعية بصورة القطعية قال يا محمد إن فيها آية الرجل ولكننا لتكاتمه بلنا فأمر بهم عليه السلام فارجيناه فأمر بهم ليش فارجيناه لتكاتمه هذه ضاعة في ذهري بالإضافة إلى اصطرحوا واجتمعوا وفي الواية أخرى عند أبي داود ففي الواية الأخرى عند أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء اليهود يغرضون والمرات منهم دنيا فقال النبي عليه السلام ائتوني بأعلم رجلين منكم ابعثوا لي اثنين من علماءكم فأتوا فاتوا بدني سوري سورية بدني سوري كانت وعم مسافر اخوه فنشاهدهما النبي صلى الله عليه وسلم بالله كيف تجدان أمرها هذين في التوراة؟ كيف تجدان حكم هذين زينين في التوراة؟ قال نجد. اسمح لي فيها بعض بعض نجد إذا شهد أربعة النوم. كما هو التوراة. اسمح. قال نجد إذا شهد أربعة النوم وأو ذكروه في فرجها. مثل المير في المكحلة رجنا سبحانه الله قال فما يمنعكم أن ترجموهما لماذا لا ترجمون؟ لماذا لا تتمنعكم أحسن الله سبحانه وتعالى فما يمنعكم أن ترجموهما قال ذهب سلطاننا فكرينا القدر الرجال فينا قلوا وطركنا العز والرياض فلو قتلنا على الصدر ونتقل وهذا أمر منتشر فينا ما مش يبقى في أحده ليه هو معروف سادة الجهات والأخرى أن الزنا منتشر فيه، صحيح؟ ولا واحد من البداية نفتم نفتم ولا دميا كفي أحد، فالمسح عقية رواه، صحيح؟ المسح عند بعض الناس، ها؟ المسح رواه. لو من البداية نفتم نفتم أنتاع الرجال ذهب صورتانونة وطراحنا القتل. هم ماذا نفعل؟ نريد على العدد وعلى العزة وعلى, وعلى الناس وعلى الرجال فماذا عقوبة إيش؟ نقبلها ولا تأثر فيها؟ ذهب صورتانونة القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنهم ناقوا ذكروا مثل الميل في متحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجوهم، لما العلة التي جعلتهم يرضون حكم الله، إيش؟ مصلحة أول، القت سيمنه رجاله، قالوا ما رض عن قت ونضع حكما آخر، وعند الطبراني. عن عبد الله بن عباس انهم قالوا ان كنا شببا كما نحن شببا كباب صغار ثم ان كنا شببا في نسائنا حسن وجه كانت نساء متميز بالجمال ف وكان في نسائنا حسن وجه فكثر عليه السلام قيل عليه كنت أقول قتل الله من من هنا السب قال في هذه الوارث ذكرات طبراني على ابن بس إن كنا شببا وكان في نسائنا حسن وجه كان في نسائنا حسن وجه فتخرفين الذي تخرفين الزنا الزنا تشرى في بني إسرائيل من أول تثنى بني إسرائيل كنا النساء فأخذ الدنيا واتخذ النساء إنا كنا شلبا وكان في سينا استوذي في فكثوا فينا فلم يقم له فمنا فلم يقم له لو سمع نقص النقص النقص ليش؟ أصلاً لم يبقى أحد. قال فصرنا نجدي فصرنا وحولنا تحولنا في مقام التجلد إلى إيش؟ إلى الجلد. بأي دليل؟ بأي حجة؟ بأي مناقص مصلحة وبهوى؟ ليس هناك غير المصلحة وليس هناك غير الهوى الذي أو أوقات هؤلاء نشئ إيش؟ الله سبحانه وتعالى ثم كإضافة على الهمش لأن إجم سوريا المذكور في بعض هذه اللوايات ذكر القرطبي في تفسيره أنه أسلم في هذه الوقائع ثم ارتد بعد ما أسلم في أسلم ثم ارتد ثم ارتد بعد ما أسلم ونفس هذا الأمر ذكره الصبراني في حديث ابن عباس الذي ذكرناه إن كنا شبه فهال في أي ابن سورة يا رسول الله انهم لا يعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك ماك مكتبل الله حسدا من عند أنفسهم حديث ابن عباس الذي ذكرناه الصبراني إن كنا شبه في قال ابن سورة يا رسول الله إنهم لا يعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك وفي آخر الحديث قال ابن عباس ثم كفر بعد ذلك ابن سوريا ثم كفر بعد ذلك ابن سوريا وفيه نزلت قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزونك الذين يسارعون اسم إذن هذه المناطق التي ذكرناها توضح بصورة جلية أن سبب الله يبن عباس الآن في السبب الأول كم صحاب مرة معنا أربعة بالإضافة الله عباس هم كم ننتبه لأن هذه طارقة مهمة ستتضح أهميته الآن سبب آخر وهو ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عباس قال إن الله من الذي يقول من الذي يقول ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم أنزلها في الطائفتين من اليهود في الطائفتين من من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى، أحدهما تغلبت على الثانية، قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا انظر هذا المناطق إيش ارتضوا واصطلحوا اتفقوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الدليل فديت خمسون وصقل وكل قتيل قتلته الدليلة من العزيزة سديته مئة وسبعون قوم البين اليهود في هذه القصة كانوا على طائفة طائفة عزيزة وطائفة دليلة فكانت تقوم بينهم كما قوم بين الناس بين القبائل بين طائفة معارك ودماء صحيح فاتفقوا على حكم بينهم عن حكم الله في قامة القصص عنك الله وفي المساواة في الدنيا فجعلوا دية العزيزة كم دية كاملة مئة وصح وجعلوا دية على النص من دية العزيزة تبديلا لحكم الله سبحانه وتعالى واستلعوا على هذا الأمر وجعلوا شرع شرعا ثابتا مستقرا ارتضوه فيما بينهم حكما في تلك الخصومات من الدماء ارتضوا واستلعوا على أن كل قتيل قتلت العزيزة من الدليلة فديته خمسون وصح وكل قتيل قتلته الدليلة من العزيزة فديته مئة وصح فكانوا على ذلك رسالة معنى سلام ابن كثير أنهم كانوا على ذلك ظهر مطولين من الزمن حتى النبي عليه السلام كان ما بعثه رحمة حتى للذين كفروا به يقول فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الزليلة من العزيزة قتيلة بعدما قال النبي عليه السلام الذليل قتلت من, إيش من العزيزة قتيلة فأرسلت العزيزة إلى الزليلة أن يبعثوا لنا بمات إيش واش التي كانوا أخذ بنا قبل النبي عليه السلام صحيح أن يستفقوا علينا فيما بينهم فقالت الزليلة من جبال رد وما استطاعوا أن يجهروا بهذا الرد إلا بعد إيش من بعد مجيء ومبعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الزليلة وهل كان في, هل كان في حيين في طائفتين في قبيلتين هل كان في حيين دينهما واحد ونسبوهما واحد وبلدوهما واحد دية بعضهم نص دية بعض فلن هذا أمر يكبر الناس بأقل نحن بلد واحدة حي واحد دين واحد لماذا تجعلون نص الدية لكم نص الدية منا والدية كاملة منكم هذا كلام باطل إنما أعطيناكم هذا استمع. إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا بمعنى ضيما منكم لنا ظلما وقهرا وفرقا منكم ثم أنا فرقا خوفا منكم نحن صعفون عندكم تأمة إذا قدم محمد فلان وعطيكم سبحان ما بعثه عليه السلام كان رحمة حتى لأعذار حتى لأشد أعذار سبحان الله وهذا علم من إعلان اللجوء تأمة إذا قدم محمد فلان وعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارقضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يحكم بينهم ثم على القرص نذهب لمحمد هو يحكم بيننا لكن العزيزة الظالمة قالت لا كيف نجعل محمد يحكم أنتم عارفين يقينا أن محمد لن يحكم بهذا الظلم ولن يرضى هذا الجوع ومن يحكم بحكم الله فإياكم تذهبوا له فماذا نفعل قالوا حلاص نرسل إليها رجل ندوس إليها رجل يختبره يعرف إيش رأيه في هذه القضية فإذا كان راي وحكمه يوافق لنا نذهب له أما إذا كان راي وحكمه بخلاف ما عندنا لا نذهب له ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم لن يعطيكم أبدا هذا الظلم هذا الجوع ولقد صدقوا الزليلة صدقوا ما أعطون هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم يعني كرفون أنظر التجبر والظلم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه يتحر لكم ويعرف ماذا عنده عليه السلام إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن, يعط... وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه فبدأ تأخذوا حذركم منه عليه السلام فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتا من المنافقين ليصبروا لهم رأي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله الله جلقل طوح النبي عليه السلام بكل هذه المصرحية بكل هذه المؤمر بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل الله فعال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله انفسكم ولم يقتل من ظل فوليتهم انفسكم يقول ابن عباس ابن عباس تفيهم والله انزل وآيائهم عنا الله عز وجل أو تفيهم والله انزل وآيائهم عنا الله عز وجل هذه القصة لها روية أخرى ذكر ابن جرير في تفسيري عن عبد الله ابن عباس أيضا أنه قال كل الآيات ومن لم يحكم منزلا الله من أول قولي تعالى يا أيها الرسل لاحظوا تلك الذين خلونا خوفا قال ابن عباس إنما أمدلت فيديا إنما أمدلت في, إيش؟ في, الدية في بني النضير وبني قريظة أذان الحيان في بني النضير وبني قريظة وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرّهم كان لهم إيش العديدة من هي بني النضير كان لهم شرّ تؤدي فيديا كاملة والديه او تولد ديه كتعطى لهم الديه كامله وان قريضة كانوا يؤدى لهم نصف الديه من الذليلة؟ قريظه فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم عندما هذه الايات من قوله تعالى لا يحل مصون الى الفاسقين والفسقون في ذلك إلى رسول الله فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء حكم الله فيهم حكم الله سبحانه وتعالى رواية أخرى ذكرى الإمام محمد ذكرى أبو داود والنسائي ابن حبان والحاكم في المستدرك وذكرى كذلك ابن جرير تفسيره من حديث ابن عباس أنه قال كانت قريضة والنظير وكانت النظير أشرف من قريضة فكان إذا قتل القرضي رجلا من النظير قتل به إذا الزليل قتلت من العزيزة ماذا كانوا يفعلون يقتلون القصاص أما إذا العكس الزليل قتلت من العزيزة يفعلون ليش الضير إذا قتل القراضي رجلا من النظير قتل به وإذا قتل المضيري رجلا من قريضة ودى بمئة وسط دفعت دي كام مئة وسط من ثمر فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريضة قتل رجلا من النظير رجلا من قريضة فقالوا ادفعوا اليهم ادفعوا اليهم إليه. إليه. إليه. فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وان حكمت بينهم فاخكم القصة إذا يفضح لنا أن هناك سببان لهذه الآيان ولكن كما هو معروف وهو مخفور في قلوم القرآن وخاصة فيما يتعلق بتعدد أسباب المزول أن العلم ينجؤون إلى إيش إلى الترجيح بينهم ينجؤون إلى الترجيح بينهم الأمر في هذه المسألة في هذا الموضوع تهل المنصر فأولا كما ذكرنا أن روايات الأول أين في الصحيحين فهي متفق عليها فلو سلمنا كما ذكر الشيخ عمال شاكل عن أن الساب الثاني صحيح صحيح على الذي ذكره محمد في مستدى خليب بس فلو سلمنا بصحة الإسناد فلا يقدم بأي حال من الأحوال ما أخرج في غير الصحيح على ما ذكر فيه فهو متفق عليه هذه واحدة من أسباب ترجيح الساب الأول على الساب الثاني السابق. الأمر الثاني الذي يزيد هذا الأمر ترجيحا أن الساب الأول رواه كم من الصحابة أولا رواه أربعة رواه أربعة أبو هريرة والبراء وجابر ومن وعبد الله ابن عمر أما الساب الثاني فتفرد برواياته من ابن عباس يضاف إلى ذلك أن ابن عباس نسو له رواية أخرى بنفس السبب واطف فيها الصحابة الأربعة في سبب النزول فهذه أمر ثاني أمر ثالث أن الشحاب الأربعة الذين ذكروا الأسلام الأول منهم ثلاثة كانوا في المدينة كانوا في المدينة أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا كان أين؟ كان في مكة ولم يهاجر إلى المدينة إلا بعد فتح مكة إلا بعد العام الثامن مالعجرة لقد عام الثامن مالعجرة وأشار ابن حجر في فتح الباري إلا أن هذه القصة حدثت كبين فتح خيبر حدثت كبين فتح خيبر والذي ذكره ابن حير في فتح الباري كذلك أشار إليه الطبراني في وجمه بأن هذه وذكره أيضا الحميدي أن هذه القصة حدثت في رجل وأمرأ من أشراف خيبر من أشراف خيبر بل صرح بقوله من أهلي سدك من أهلي فدى وهذا الأمر ذكروا ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني عشر صفحة مائة أن هذه القصة حدثت في أشراف طيبر وبين فتح وبين فتح طيبر وفتحة وكم كانت السنوات؟ كم؟ كان السبع جيران في المحرم سبع جيران وابن عباس متى هاجر إلى المدينة بعد الفتح في العام بعد العام الثامن وفي تلك الفترة التي هاجر فيها ابن عباس هل كان هناك في المدينة؟ مدينة خالية تماما من اليهود. في يهود هم يهود إيش؟ خيبر الذين أجلوا منها. هذا أيضا أمر ثالث يرجح الساب الأول على الساب الثاني. أمر رابع وهو صريح الدلالة. وقاطع في نزاع أنب معمر وهو أحد رواة الساب الأول كما ذكر الإمام مسلم في صحيح أنه قال بنفسك كنت ممن رجمهما. عمر ماذا يقول؟ ماذا في مسلم؟ فكنت ممن؟ هذا نص صريح صاطع الدلالة في ترجيح الساب الأول على الساب الثاني كذلك مرة معنا من كلام ابن عمر في الصحيح يشعر مسلم فقط في المخاري ومسلم أنه ماذا قال فكان الرجل إيش ينحني على المرأة يقيه الإجارة صحيح؟ فابن عمر كان حادثا كان حاضرا بنفسه تلك الوقع بالإضافة إلى أنه رويها بالإضافة إلى أنه رويها وذكر هذه المسألة في أسباب الترجيح المسألة النمسوطي في كتابه الإقان في روما قران في المجلد الأول في الصفحة الثانية والثلاثين فقال في ضمن في ضمن الأسباب التي يرجح فيها بين أسباب النزول المتعددة أنه إذا استوى الإسنادان بالصحة في فيرجح أحدهما بكون راوي حاضر القصة وإذا هذي إذا استوى في بالصحة بذكر أسباب النزول فيرجح أحدهما بكون راوي حاضر القصة فابن عباس أولا لم يحضر هذه القصة لماذا؟ لأنه كان في تلك الفترة أين في مكة هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر ما حكي له من بعض الصحابة فأثر ابن عباس أو حديث ابن عباس هو من قبيل ما يعرف عند أهل المصطلح بإيش بمرسل الصحابي فهو مرسل صحابي فلم يرى هذه الوقاعة رؤيا العين في حين قصة ابن عمر هو بنفسه ذكرها ورواء وكان من إيش الصحابة حضروها وشهادوها بل شارك رضي الله تعالى عنهما في الرجم كما ذكر ذلك الإمام مسلم فكنت من من ورجمهما وكما ذكر الشيخان البخاري ومسلم أنه كان يقول ابن عمر فكان الرجل أيزاني الزاني ينحني على المرأة ويقيها الحجارة هذا نص صريح الضلالة يرجح الساب الأول على الساب الثاني وهذا ما قاله الإمام ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني الصفحة 55 قال قيلة تلك الأيات قيلة نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد الثاني فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمع منه ثم قال ابن كثير ترجيحا للسهب الأول قال والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنايا ماذا قال رحمه الله والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنايا وهذا الترجيح يستفاد من جملة هذه الأمور التي ذكرناه أولا من الرواية الأولى في الصحيحين وما في الصحيحين يقدم كما هو معروف على ما في غيره كذلك أن الرواية الأولى ذكرها خمسة من الصحابة منهم ابن عباس نفسه في حين الرواية الثانية تفرر فقط ابن عباس الأمر الرابع أن الرواية الثلاثة من الرواية الأربعة باستثناء أبو غريرة كانوا ممنه عاشروا اليهود في المدينة تشاهدوا أمرا وأوهوا بأنفسهم الأمر الرابع أن ابن عمر وهو راوي الساب الأول هو بنفسه كان ممن حضر تلك الواقعة بل وشارك كعملية الرجم كما هو مذكور في صحيح مسلم وهو كذلك في الصحيحين أنه كان يذكر أن الرجل كان يقيها الحجارة بنفسه وهذا كما ذكر الصيوط في الإفطان في المجلد الأول الصفحة الثانية والثلاثين أن كون الراوي من حضر القصة سبب مرجح فارجيحاً قوياً في أسباب النزول المتعددة وسيان وسيان ننتبه سيان كان سبب النزول واحداً أو كان للآية أو لتلك الآية سببان في النزول فالأمر, فالأمر واحد عندنا بل نحن ذكرنا السابق الثاني حتى تنتضح الصورة ويزداد الأمر إضاحاً في الذهن بل إذن ذكر الشاب الثاني معين لنا على تنزيل المناط المذكور في تلك الآيات وفي تلك الآيات على الواقع ومعاصر الذي نعيشه فلا فالأمر لا يختلف سواء كان سببا واحدا أو كان سببا بل كما ذكرنا إذا وضعنا الشاب الأول بالإضافة إلى الشاب الثاني الذي أوضح فيه راويه أنهم إرقضوا واصطلحوا فكان هذا أمر شاهدا قويا ومناطا واضحا في مدى المبينة والمشاباة بين فعل هؤلاء القوم من اليهود الذين يزلت فيهم تلك الآيات وبين تلك الحكام المعاصرين وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم يا رب تعال ونيع علينا ثم ثم او اليوم نتكلم عن سفة شاعر آه... التي اشتحفوا بها من كثره من ضوابس الجنة من ثوتي من شبيش سنوات وهذه مشكلة تغبر حجر في بناء الحكم على أحد اليوم. تصور الانساني تصوره صحيحه يمكن من موضوع المصرح بها المصرح بها في اسباب النزول يكفي لتصنيف ذلك فقط في يتضمن الورود بها حول تلك الايات ممكن ان الاحاديث الصحيحه كل صحيح مصنفه بصوره فعل له الكتاب ومصنفه تلك المواقف يوجد توثيق ونقول سواء جعلنا أصحاب المزولة صورة واحدة بس الأديان الجذين مزونين أو جعلناهما شذبين لغرض قصة هي قبل أن أمره يختلف الأمر سين الأمر سين بل إذا اعتبرناهما شذبين فهذا يزيد الصورة وضوحا ويزيد قوصة فعل أهل القتال التي تحقق الله فيها بيانا وجدان وكما قال بكثير بكثيرا على أهل المسألة يقول بأنه يمكن أن يكون قد اجتمع هذا السبهان السنة والفتر قد اجتمع هذا السبهان في وقت الواقع فنزلك هذه الآيات في الحمادية أمر عندنا لا يختلف. بل على التفتيح نحن يعني سنعتبر السببين وردة في تلك الآية لماذا؟ لأن بضم الصورتين معا بضم صورة هنا ومن وردة في حد هنا، وضم من وردة في قصة كتيرة قصية، توضح تماماً تلك الصورة تلك الصفة التي من أجلها كفرهم الله عز وجل. وهناك وجه آخر نستطيع أن نجمع به. المتابة ومتطيع النجم عليه بين الصلابية وبين قصة الزنا وبين قصة قطية ذلك الوجه هو ما ذكره الشيخ السلام المثالية المجموع فتواه المجلد الثالي عشر صفحة ثلاثمائة وتسعة وتلاثين قال رحمه الله وهذه قاعدة مجموع جدا وهذا الكلام اللي في هو مضروع مستقل بعنوار مقدمة في التشير ومقدمة في التشير وهي مشهورة بين يقول رحمه الله قولهم أي سبب إذا مسلاك يقول نزلت في كذا نزلت في كذا هذا الكلام يحتمل إيه يحتمل وجهين أو يحتمل معني يقول رحمه الله قولهم أي سبب نزلت هذه الآية في كذا وراد به طارق وراد به طارق أنه سبب مزور وراد به طارق أنه سبب مزور ويراد به طارق أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كم المعنى؟ ساتي معنى تحت عنوان هذا هادف عادف ساتي معنى تحت عنوان أخر عندما يطلق الصحابي ويقول انزلت هذه الآيات في كده فهذا يحتمل كام يحتمل معاين المعنى الأول أن هذا وساب النزول الذي انزلت من أجلها الآية بالشعلة ويحتمل بالإضافة إلى ذلك أن هذا داخل في الآية وإن لم تكن الآية نزلت مباشرة أو اتداء من أجلها وهذا أمر معروف ومقرد يقول يراد به أن سابق نزول ويراد به ترى أن ذلك داخل تلك الآية وإن لم يكن السبب كما تقول أعني هذه الآية كذا وكذا وهذا مصطلح أعني الذي يتذكر رواية معبر في سجوان محمد في مسنده أنه قال في آخرها قال ففيهم والله أنزل وإياهم عنا قال ففيهم والله أنزل فقال وإياهم عنا الله عز وجل يقول المزمير فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، يتناول من أي أي إثبار، إثبار الحكم، وإثبار كف، فهذه الصورة في قصة الزنا هي بعنيها نفس الصورة في قصة أديا. الاختلاف أن هذه أن هذا حد ظلم وأن هذا أديا أو حد القصاص. الآن نبدأ نختار معنا قصة سعي الأهل. الاختلاف. نبدأ نبدأ نبدأ. هذه المثلة تكرر تعتبر تعتبر حايل أي أشخاص حكم على حكامهم. نقول سوف كتاب اهل الكتاب ولا تنس ذكرت في عدة روايات في عده روايات بعضها يعرض بعضا للمقاومين ويزيده بيانا وتفصيلا وتوضيحا اولى تلك الروايات ونحن نتكلم الروايات تفصيل ما خرجه الشيخان عن ابن عمر من طريق عبد الله بن وفيها نحن فقط نذكر ايش نحن من قبل استعراض للروايات صحيح فكلنا اليوم نركز فقط على ايش على صفحة إليهم أي على المناط الذي من أجله كفرهم الله عز وجل تصحي عن عمر من طريقة عدار المرض أنهم قالوا أيه. أنهم قالوا أن أحبارنا أحدثوا تحميما الوجه والتشبيع هذه أول صفحة أن أحبارنا ماذا فعلوا؟ أحدثوا أحدثوا إيش؟ تحميما الوجه والتشبيع بدلا معنى إيش؟ عن الرجل نحن بكرنا رواية بالتصوحة أول مواية تصحي الحين قولهم قالوا أيها هدف عندما أسألهم المبيع عليه السلام قالوا إنا أحبارنا أحدثوا أحدثوا هذه بعض تختار وبعض فلقات تختار إيه؟ قالوا إيش؟ أحدثوا من الذي أحدث؟ الأحبار والرهبان وهذه الصورة جزء من قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من الدول الله كانوا يحلون لهم الحرام ويحبون لهم كانوا يشريون لهم من دم الأمور التي شرعوا هذه المسألة الأحبار أحدثوا لهم التحيم والتجبية ونحن شرحناهما بدلا من الرجل كذلك في نواية الإمام المسلم عن القراءة بن عازب قالوا فاجتمعنا على التحمين والجلب هذا المناط آخر ماذا قال فاجتمعنا اجتمع اليهود على التحمين والجلب وطرقه الرجل حكم الله يستهدع. في نواية البخاري عبد بن طريق رب الله بن عمر قالوا ولكن نتكاتمه بيننا عندما سألهم الرسول في آية الطورة فيها الرجل قالوا نعم ولكن إيش نتكاتموا أولا أحدثوا ثانيا اجتمعوا ثالثا إيش تكاتموا إذا أحدثوهم واجتمعوا عليه وإيش وتكاتموا في هاي وإعضوا عند أبي داود ومضم من أبي داود عن أبي بريرة قالوا فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم ماذا قالوا فاصطلحوا. فاصطلحوا فأحدثوا واجتمعوا وتكاتموا وإيش واصطلحوا والطرح كذلك في رواية البراء بن عاجل عند المسلم في لابد من آخر قال الأحبار فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ماذا؟ تعالوا ونجتمع إبقى اجتماع وتداعي على تبديل حكم الله سبحانه وتعالى فحاول وانت تستمع لهذه الأصاف وانت تستمع لتلك المنطقات ان تنزلها على إيش؟ على الواقع المعاصر الذي نعيش في في انتهى الولوح إذن أحدثوا اجتمعنا نتعثمه واصطلحوا واصطلحوا هذه العقوبة بينهم وفي رواية بن أحمد من طريق أبن الله بمعباس في قصة الدية ماذا قال ارتضوا وااصطلحوا ماذا قال ابن عباس؟ قال ترتضوا كادت أن تهج الحرب بينهم ترتضوا وااصطلحوا على أن يجعلوا نصف الدية لمن؟ الزليلة والدية كاملة لمن العزيز المناطق الذي يهمنا هنا إحنا خلص بقرأنا رواية من قبل أقولوا إيش احفظوا غصلاه احفظوا غصلاه إذاً يثبت من هذه الروايات بسورة جلية أن الصفة التي قام بها اليهود بتغيير حكم الله تدل هي أنهم اجتمعوا وصلحوا وحفظوا واتفقوا على تبديل حكم الله وتغييره ثم تكاتموا فيما بينهم من الذي تكاتم الأحبار والرهبان الذين قاموا بتغيير هذه الأحكام وتكاتموه على أن يظهروا للناس أن حكم الزنا ليس هو الرجم وإنما هو التحميم والتشبيه من عند أنفسهم وليس من عند الله سبحانه وتعالى من, من عند أنفسهم وليس من عند الله سبحانه وتعالى إذن القوم غيروا حكم الله وبدلوه وغيروه واستحدثوا حكما آخر مكانه هو الجلب والتجبية والتحميل هذا فيما تعلق بصفة شعله أمر آخر يحدد لنا عيض المناطق الذي كفره الله الجلب فيه هو الباعث الذي دفعهم ننتبه الباعث الذي دفعهم إلى تغيير وتجديل حكم الله ما الباعث وهذه مسألة من يمن يعرف اهميتها معرفة البعد الصورات الصحيحة يجعلك تفهم تلك البواعث التي قيل أن وجودها يعتبر إيش من الكفر الأصغر أن وجودها يعتبر من الكفر الله صل الله عليه وسلم